الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رفعة في دين الله ولا تأخذكم بهما رفعة في دين الله إنكم تؤمنون بالله واليوم الآخر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 والخامسه ان لعنه الله عليه ان كان من الكاذبين ويدرؤ عنها العذاب تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين والخامسه ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين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 ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم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 يومئذ يوّفِهم الله دينهم الحقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ الخبيثة للخبثين والخبثون للخبثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك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 أو آبائهم، أو آباء بعولتهم، أو أبناءهم، أو أبناء بعولتهم، أو أبناء بعولتهم، أو إخوانهم، أو بني إخوانهم، أو بني أخواتهم، أو نسائهم. أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإبت من الرجال أو الطفل أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضردن بأرجنهن ليعلم ما يخفين من زينتهم وتوبوا إلى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 ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردن تحصنا لتبغوا عرض الحياه الدنيا ومن يكرهن فان الله من بعد اكراههن غفور رحيم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 رجال الله لهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار.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 ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكدي يراها وَمَن لَم يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن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 وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ما يستخلفنهم في الأرض لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكن أن لهم دينهم ولا يمكن أن لهم الذي نتباه لهم ولا يبدل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 والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليه النجناح فليس عليه النجناح أي يضعن ثيابهن غير متبّرّجات بزينة وأي يستعففن خير له والله سميع عليم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 إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا وإذا كانوا معه على أمر الجمع لم يذهبوا حتى يستأذروا.